قَوْمَ خَاسِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْقَائِلِ لَهُ وَمَا كَانُوا مُتَّقِينَ فَن كَفَى إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ضَاعَ قُشَئٌ يَدُنَّ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ أُولَئِكَ 33-3 54-5 64-6 notötостri 75-6 76 become لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل تأخرون ساعة ثم إذا ما وقع آمنتم به آل الآن وقد كنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزن إلى الله ما كنتم تكسبون وربعونك أحق قل هو قريء وغير